عليهم ولا الضالين. آمين إن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 Wallahu alimun hakim waminhum alladhina yu'dhuna an-nabiy wa yaquluna huwa udhun qul udhun khair lakum yu'minu billahi wa yu'minu lilmu'minina wa rahmatun lilladhina amanu Ola, dina jodunaras, ola, hila, kumli, ola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحد الله ورسوله فان لهنا رجحنا فان لهنا رجحنا خالدا فيها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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وَرَسُولِهِ ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين منافِقُونَ وَمُنَافِ قاتُ بَعْضُهُم مِم بَع يَأّرونَ بِالمُم كَرِ وَيَنهَونَ عَنمَعْرُ فِي وَيَقُ بِبونَأَدَهُم نَسُ اللهَّهَ فَنَسِيَهُم إِ الْمُنَافِ Bestą akumas glasunas tragičiasi rafū, laimėsame ir nalsys turnųVumežių auga labai, ir akumas, ir kūtyi tūoti liviас aps timūdios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 وَأَخْذُكُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ